يبنمي بسواد الليل من أقعد في الدار تمر يا ابن الحلوى واذكر يا ومشن صغار فإن من البدول أو بنبول حيا دور الكرام من واحد لعد واحد مسروري يا نخوي شما أنسى تذكرني دارك خوي حصوانا أنا وياك أنا وياك يا الغالي يا والله يا الغالي وخونا المجتبى ويانا خويا خويا على وسادة ننام لي وانويا وكفر حانا ومن يجبين الصبح باتير ونقضي بالسرور اليوم شبي يناس ويحسين على المرة وعلى الحلوات ومثل خوتنا ما صارات على طول الدهر خوة شنت عن كل هل الماضين وعن نوارهم سلوية أشاهد بك وجه أمي وجد والدي الجدون خوياً كانت ريدني أنسي بطلنا حولني عيني خذ ذكرى من قلبي وخذ صور الذك من عاني ايام كنت وياك انا كنت نغني شلون تريدني أن سيئ وبطل النوح لو أردى